الشيخ عبد الهادي الفضلي في هذا الكتاب يبين لنا هذا التعريف علم يبحث فيه عن قواعد استنباط أحكام التشريع الإسلامي من هذه لا يعني شنو ما هي القواعد ما هي الأحكام الشرعية شرح التعريف ولأجل أن نستوضح نستوضح من باب الاستفعال بد تتوضيح استوضح يستوضحه استيضاحا صحيح نستوضح يعني نطلب التوضيح ولأجل ان نستوضح يعني نوضح معنى هذا التعريف الذي ذكرناه كاملا يعني بشكل جيد وكامل نكون بحاجه الى ايضاح بيان وشرح المفاهيم الثلاثة يا مفاهيم الثلاثه التي اشتمل عليها عليها الضمير الرجع للمفاهيم الثلاثة التي اشتمل عليها الضمير الراجع للمفاهيم الثلاثة التعريف يعني التعريف اشتمل على هذه المفاهيم وعلى هذه المفردات يعني وهي وهي الضمير راجع للمفاهيم الثلاثة القواعد الأحكام الأدباء هذه المفردات لو بينها يتبين لنا التعريف صحيح القواعد تعريف القاعدة ما هي القاعدة القاعدة هي قضية كلية تطبق على جزئياتها قضية كلية تطبق على جزئياتها لمعرفة أحكام الجزئيات شوفوا إحنا عندنا كلي وعندنا جزئي على ما درستموه في المنطق الكل مثل شنو الإنسان هو كليه، لكن زيد وعمر وهذا الشخص وذاك شنو جزئي؟ كل واحد منا جزئي. كل واحد من هذه الأفراد القاعدة هي قضية كليه. مثلا نقول الفاعل مرفوع هذه قاعدة نحية تنطبق على الجزئيات الجزئيات شنو مثلا ضرب زيدون زيدون هنا فاعل فنقول زيدون فاعل وهو مرفوع طبقنا القاعدة الكلية كل فعل مرفوع على هذه الجزئية. فالقاعدة دائما تكون شنو كلية. تنطبق على الجزئيات يعني على الافراد القاعدة هي قضية كلية مو جزئية تنطبق. او تطبق هسه ما شنو تطبق عندكم تطبق على جزئياتها يعني جزئيات هذه القضيه الضمير في جزئياتها قبل القضيه الكليه صحيح الجزئيات يعني شنو يعني الافراد يعني المصاديق لمعرفه احكام الجزئيات حتى نعرف احكام الجزئيات يعني احكام هذه المصاديق مبارده زيدون نطبق القاعدة قاعدة كل فاعل مرفوع على هذه الجزئية حتى نعرف حكم الجزئي نعرف بأن الزيت لازم ينون بتنوين الرافع صحيح؟ جه. إذن القاعدة مسألة وقضية كلية لها مصادق توضيح التعريف ولمعرفة معنى القاعدة أكثر ومعرفة كيفية استفادة الحكم من تطبيقها يعني من تطبيق القاعدة على جزئياتها يعني على مصاديقها نمثل لذلك بما يأتي نمثل لذلك بما يأتي شوف هذا المثال من القواعد الأصولية كل ظاهر قرآني حجه كل ظاهر قرآني شنو؟ حجة. ظاهر القراني يعني شنو يعني الظواهر يعني المعنى الظاهر من القران كل ظاهر قراني السلام عليكم ثم يعني المعنى الظاهري يعني عندما مثلا الله عز وجل يقول اقيم الصلاة شنو المعنى الظاهري له وجوب الصلاه هذا يسمى بظاهر قرآني كل ظاهر قراني حجاني شنو يعني كل معنى ظاهر يعني استغره العرف فهمه العرف فهذا حجه نقول كل ظاهر قراني حجه هذه قاعده كليه الان علينا ان نبحث عن الجزئيات اقم الصلاه جزئي من هذه الجزئيات مصداق من المصادر نقول اقم الصلاه ظاهر قراني في الوجود عليكم السلام ورحمه الله نقول فاقم الصلاة ظاهر قراني في شنو؟ في الوجوب وكل ظاهر قراني حجة فاقم الصلاة اللي هو كان الى ظهور في الوجوب يكون شنو؟ حجة في الوجوب عرفتوا شنو؟ هذا يسمى بتطبيق القاعدة على الجزئيات إذن ولمعرفة معنى القاعدة أكثر القاعدة التي ذكرنا بأنها شنو هي قضية كليّة تنتقض على الجزئيات، وما عرفت كيفية استفادة الحكم يعني الحكم الشرعي من تطبيقها يعني من تطبيق القاعدة تطبيقا من تطبيق القاعدة على جزئياتها، الجزئيات يعني هذه الآية وتلك الرواية وهكذا يعني المصاديق يعني المصاديق نمثل لذلك بما يأتي. القاعدة من قواعد علم أصول الفقه القاعدة التالية هذه القاعدة من أهم القواعد في علم أصول الفقه السلام عليكم ورحمة الله كل ظاهر قرآني حجة لاحظوا كل ظاهر قرآني حجة سبحان الله والحمد هذه قاعدة كلية كلية يعني شنو يعني لها أفرادها لها جزئياتها صحيح لا كل ظاهر قراني شنو حجه علينا ان نبحث عن الجزئيات حتى نقدق هذه القاعده الاصوليه على جزئياتها ونستنتج الحكم الشرع كل ظاهر قراني ذكرنا بان الظاهر يعني المعنى الظاهر يعني ما, ما يستظهره وما يفهمه العرف من ظاهر الايات الكريمه كل ظاهر قرآني خرج لان تعلمون لأن القرآن فيه ظاهر وفيه باطن وباطن القرآن أكثر من ظاهره بكثير في بعض الروايات في بطنه بطن وفي بطنه بطن إلى 70 بطنات وهذه البطون علمها موجودة علمها موجود عند أهل البيت رات الله عليهم أجمعين كل ظاهر محمد كل ظاهر قراني حجه هذه قاعده اصوليه لاحظوا الجزء ومن الظواهر الوارده في القران الكريم من الظواهر يعني شنو يعني من الجزئيات من المفاضيق يعني من الايات الكريمه التي هي ظاهره يعني ومن الظواهر يعني من الايات الكريمه التي هي ظاهره في معناها التي هي ظاهره في معناها ومن الظواهر الواردة في القرآن الكريم والتي هي يعني هذه الظاهرة من جزئيات هذه القاعدة القاعدة شنو؟ كل ظاهر قرآني هذه هي القاعدة قوله تعالى الآية الكريمة في سورة البقرة الآية 43 أقيم الصلاة أقيم الصلاة ظاهرا في الوجوب صحيح يلا. ظاهر في الوجوب يعني العرف يفهم ذلك يفهم أن المعنى الظاهر لأقيم الصلاة هو الوجوب إذن أقيم الصلاة جزئي من جزئيات القاعدة الكلية لظهور أقيمه اللي هو فعل أمر ظاهر في شنو في الوجوب أقيمه فعل أمر ظاهر في الوجود الى هنا ذكرنا القاعده وذكرنا الجزئي بقي علينا التطبيق القاعده شنو كانت كله ظاهر القراني حكم صحيح لا. هذه قاعده اصوليه الجزئي شنو كان اقيموا الصلاه هذه مفرده من الايات الكريمه أقيم الصلاه الفقيه يريد يستنبط الحكم الشرعي يريد يستنبط الحكم الشرع يعني شنو؟ يعني يريد يفتي بأن الصلاة واجدة كيف يفتي؟ بهذا التقبيل يطبق القاعدة الأصولية على هذه الجزئية على هذه الآية الكريمة ويستنتج الحكم الشرعي هكذا تكون عملية الاستنباط شوفوا القاعدة ذكرناها الجزء ذكرناه أما مرحلة التطبيق. اللي هو اهم مرحلة ويؤلف التطبيق يعني تطبيق القاعدة على الجزء التطبيق يعني تطبيق القاعدة على شنو؟ الجزء وفق طريقة القياس القياس هنا المقصود بقياس المنطقي مو القياس الشرعي القياس الشرعي هو ما يسمى في المنطق بالتمثيل تذكرون التمثيل؟ التمثيل اللي احنا نسميه قياس شرعا هذا باطل في مذهب اهل البيت القياس في مذهب اهل البيت باطل ودل على بطلانه روايات صحيحه صريحة من الله عز وجل في الحديث القدسي الى الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم عندنا روايات متواترة في هذا الباب أن القياس باطل وأول منقاس هو إبليس لعبة الله عليه عرفتش لا؟ المقصود بالقياس هنا القياس المنطقي القياس المنطقي شنو هو الأشكال الأربعة الشكل الأول مثلا الكبرى والصغرى والنتيجة القياس المنطقي يعني الاستدلال بقاعدة كلية الاستدلال بقاعدة كلية هذا جائز شرعا، أصلا هو طريق العقلاء في الاستدلال إذن ويؤلف ويؤلف التطبيق يعني نشك التطبيق يعني تطبيق القاعدة الكلية على الجزئ وفق طريقة القياس القياس كيف تقول؟ القياس المنطقي لا القياس الشرعي القياس المنطقي دون القياس الشرعي التي هي من طرق الاستدلال المنطقي المذكور في علم المنطق على الصورة التالية هكذا نقول نقول أقيموا أقيموا أخذناها من الآية المباركة أقيموا الصلاة أقيموا أمر مجرد أمر مجرد يعني شنو أمر واضح يعني صيغة أمر يعني تدل على الأمر مجرد يعني شنو يعني خال عن القرائه خال على قراني انا شنو اكو بعض الاوامر بيها قرائن تدل على الاستحباب صحيح فاذا اكو قرينه تدل على الاستحباب نحمل الامر على شنو استحباب مثلا تصدق بدرهم عندنا قرائن بان الصدقه مو واجبه وانما مستحبه صحيح تصدق بدرهم يعني شنو نحمله على الاستحباب لكن أقيموا امر مجرد أمر مجرد يعني خال عن قرينة الاستحباب اذا كتب مجرد يعني خال عن قرينة الاستحباب هذا هو المقصود وكل أمر مجرد ظاهر في الوجوب أي أمر مجرد يكون ظاهرا في شنو؟ في الوجوب الأمر المجرد اللي ما بقرينة الاستحباب نحمله على وجوب فاقيموه ظاهر في الوجوب هكذا بعد كبرى صغرى وكبرى ونتيجه اقيموا امر مجرد هذا يسمى بالصغرى اقيموا امر مجرد صغرى موجبه جزئيه وكل امر مجرد ظاهر في الوجود هذا شنو كبرى كلي كبرى كلي فاقيموا ظاهر في الوجوب لأن حد الوسط تحذفوه قارين هذا بالمقتول، أقيمو هنا شنو يبقى؟ أمر مجرد حد وسط، وكل أمر مجرد أيضا حد وسط. حفوا شنو يصير؟ يصير أقيمو ظاهرون، مو شيء، فأقيمو في الوجود. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة شنو الأولى؟ ثم نقول. المقدمة الثانية حتى نصل إلى الاستنباط الحكم الشرعي. ثم نقول أقيموا ظاهر قرآني. أقيموا ظاهر قرآني. يعني شنو ظاهر قرآني؟ يعني ظاهر يعني إلى معنى ظاهر واضح. قرآني يعني شنو؟ يعني ورد في القرآن الكريم صحيح. وكل ظاهر قرآني شنو حجه أي شيء ظاهر في القرآن يكون حجة على المسلمين. هذا ايضا صغرى وكبرى حد الوسط شيلوه شنو يصير يصير اقيموا حجه وتنتهي او ننتهي الى النتيجه الاخيره النتيجه الاخيره شنو استنباط الحكم الشرعي ايه اقيموا الصلاه حجه في وجوب الصلاه هكذا وصلنا الى وجوب الصلاه بهذه الايه الكريمه رحت شنو هذه تسمى بالقاعدة القاعدة الأصولية كل ظاهر قرآني حجه إذن عندما يقول المؤلف الشيخ الفضلي يقول أصول الفقه هو علم لاحظوا التعبير التعريف الأول في أول الكتاب هو علم يبحث فيه عن قواعد نحن عرفنا القواعد يعني شنو؟ القواعد قضايا كلية تنطبق على جزئيات من الآيات الكريمة والروايات الشريفة والش... والروايات الشريفة حتى شنو نستنتج الحكم الشريف هكذا هي. هذه هي المفردة الأولى التعريف كان يشتمل على ثلاث مفردات المفردة الأولى شنو قاعد المفردة الثانية الأحكام المفردة الثالثة شنو الأدلة موجي المفردة الثالثة الأدل الملي مزيد. نحن عرفنا القواعد ما هي الأحكام الأحكام أو الحكم هو التشريع الصادر من الله عز وجل هذا يسمى بالحكم شوفوا الإنسان في حياته الاجتماعية إلى ارتباط مع بني نوعه مع أخيه مع جاره مع مثلا زميله مع أستاذه مع تلميذه إلى آخره إلى ارتباط مع الله عز وجل إلى ارتباط مع نفسه هذه الارتباطات بحاجة إلى نظم وأطر الذي يعين لنا الأطر هو الله عز وجل وهذه التعينات تسمى بالتشريعات وبالأحكام الشرعية الأحكام الشرعية هي النظم التي تؤطر علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبغيره يعني ببني نوعه هذه تسمى بالاحكام الشرعيه الاحكام المفردة الثانيه مفردة الاحكام ما هو تعريف الحكم تعريف الحكم هكذا الحكم هو التشريع الصاد يعني الدستور يعني القانون يعني هو التشريع يعني القانون الدستور الصادر من الله تعالى لتنظيم حياه الانسان حتى يتنظم حياة الإنسان يبرمج حياة الإنسان عليكم السلام, عليكم السلام هذا هو الحكم هو التشريع عن القانون الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان حتى ينظم ويبرمج حياة الإنسان صحيح؟ توضيح التعريف الإنسان يعيش في الحياة وهذا الكون واضح بها ويتفاعل مع جميع ما في هذه الحياة يتفاعل يعني يتعامل يتفاعل مع جميع ما في هذه الحياة وما في هذه الكون من الإنسان ومن الحيوانات والجمادات وما صحيح؟ وتقوم بينه يعني بين الإنسان وبين هذه الكائنات الموجودة سواء من الأحياء ومن الجماد تقوم بينه وبين خالقه أيضا علاقات متنوعه لاحظوا تقوم بين, بين الانسان وبين هذه الكائنات من الاحياء الاحياء الانسان والحيوان والنبات تعتبر من الاحياء والجماد الجماد الارض مثلا. الماء مثلا. وبينه يعني وبين الانسان ايضا وبين خالقه الله عز وجل وخالق هذه الكائنات وبارئها بارئها يعني مبدعها موجدها الذي أوجدها يعني وهو الله تبارك وتعالى تقوم بين الإنسان وبين الله وبين الأحياء وبين كذا علاقات متنوعة صحيح؟ يعني ارتباط يعني تعامل وطبيعة هذه العلاقات المتنوعة على اختلاف أنواعها واختلاف مجالاتها أنواعها ضمير جعل العلاقات. مجالاتها ضمير جعل العلاقات سواء كانت من الانسان مع الله تعالى او من الانسان مع الاسره وعليكم السلام او من الانسان مع المجتمع او من الانسان مع الدوله او كانت كانت ان كانت العلاقه أو كانت يعني كانت العلاقة بين الاسره والاسره الاخرى او بين المجتمع والمجتمعات الأخرى كان بين المجتمعات ايضا علاقات او بين الدول بين الدوله والدول الاخرىات أو كانت يعني العلاقة داخل إطار الإنسان ذاته علاقة الإنسان مع نفسه علاقة الإنسان مع نفسه أيضا يحتاج إلى تشريع يحتاج إلى قانون أو داخل إطار الأسرة يعني علاقة الوالد مع ولده علاقة الأولاد مع الأبوين مثلا الأخ مع الأخ والأخ والأخت وهكذا الزوج والزوجة هذه أيضا بحاجة إلى تشريعات بحاجة إلى قوانين أو داخل إطار المجتمع داخل إطار المجتمع مثل شنو؟ علاقة الجار مع جاره الزميل مع زميله أو داخل إطار الدولة مثلا علاقة الشعب مع الحكام مثلا علاقة الحكام مع الشعوب مثلا هذه العلاقات بحاجة إلى تنظيم بحاجة إلى تركيب بحاجة إلى برمجة حتى سلوك الإنسان يكون سلوكا عادلا هذا البرنامج يسمى بالتشريع ويسمى بالحكم فإذن أحكام الله عز وجل هي برمجة لتنظيم حياة الإنسان رأتشنا الحكم الشرعي يعني برنامج تشريع دستور قانون من الله عز وجل لشنو لتنظيم حياة الإنسان فإذن الإنسان هو مجموعة من العلاقات مع ربه مع نفسه مع أسرته مع دولته مع الكون بجماده بأحيائه وآخره هذه العلاقات بحاجة إلى تنظيم أقول إن طبيعة هذه العلاقات المختلفة على اختلاف أنواعها ومجالاتها الضمير في أنواعها ومجالاتها يجعل العلاقات. هذه العلاقات المتنوعة تتطلب يعني تطلب ذلك تقتضي يعني تتطلب التنظيم يعني ترتد عن طريق وضع تعليمات تعليمات يعني تشريعات يعني قوانين عن طريق وضع قوانين لتوجيه سلوك الإنسان حتى سلوك الإنسان يكون سلوكا وجيها وصحيحا صحيح؟ لكي تقوم كل علاقة بدورها بما يعود على الإنسان بالخير والسعادة إذا سلوك الإنسان أصبح سلوكا سليما هذا يفيد الإنسان ويثمر للإنسان الخير والسعادة لكي تقوم كل علاقة أي علاقة سواء علاقة الإنسان مع نفسه أو علاقة الإنسان مع ربه أو علاقة الإنسان مع غيره بدورها يعني في حد ذاتها بما يعود على الإنسان سواء كان فردا أو أسرة أو مجتمعا أو دولة بالخير والسعادة لأن قد يكون الإنسان في سعادة وقد يكون في شقاء الأسرة قد تكون سعيدة وقد تكون غير سعيدة الدولة والمجتمع أيضا قد يكون سعيدا وقد لا يكون سعيدا أرأت فهذه العلاقة بحاجة إلى, شنو؟ إلى أطر بحاجة إلى تشريع بحاجة إلى وضع تعليمات هذه التشريعات تسمى بالأحكام كلامنا في تعريف الحكم الشرعي هذه التشريعات التي توضع نظاما يوجه الإنسان السلام عليكم هذه التشريعات التي توضع يعني تجعل توضع أن تجعل نظاما يوجه سلوك الإنسان هذا النظام هذا البرنامج نظام يعني برنامج يوجه سلوك الإنسان هذه التشريعات ماذا تسمى هي الأحكام فإذا اذا ورد في الامتحان ما هو الحكم نكتب الحكم هو التشريع الذي ينظم شنو؟ حياة الإنسان هو القانون الذي ينظم علاقة الإنسان مع من يرتبط بالإنسان سواء الله عز وجل أو نفس الإنسان أو غير الإنسان صحيح؟ هذه التشريعات تسمى بالأحكام إذن هذه التشريعات هذه التشريعات مبتدأ هي الأحكام في الخبار هذه التشريعات مبتدأ هي الأحكام في شروط الخبار وقد شملت هذه الأحكام من قبل الشريعة الإسلامية هذه ميزة في الشريعة الإسلامية وفي مذهب أهل البيت الله عليهم بأنها شملت جميع نواحي الحياة شوفوا مثلا الدين المسيحي لا يحتوي إلا على عشر من التوصيات العشر اليوم وعدهم عدهم توصيات عشرة فقط لا تكذب لا تقتل لا تسرق ولا من هذه التوصيات فقط اما انه برنامج سياسي عندهم برنامج اقتصادي عندهم برنامج اجتماعي عندهم الدين المسيحي الموجود الان الان مو اللي كان هذا محرف ما موجود فيه هذه الشموليه الشموليه توجد في الاسلام فقط ماكو دين ولا راي ولا مكتب على وجه الارض بشموليه الاسلام انتم لما تلاحظون كتاب بحار الانوار هذه الموسوعة الرائعة في أدق الجزئيات عندنا روايات كتاب مثلا افرض مكارم الأخلاق في أقل الجزئيات كيف ينام الإنسان كيف يمشي الإنسان كيف يرتدي الإنسان كيف يتكلم مع الآخرين كيف يتعامل مع أخيه مع اولاده مع زوجتي في كل الجزئيات عندنا روايات شريفة هذه كلها تسمى بالأحكام الشرعية الأحكام الشرعية مضرورة تكون واجبة قد تكون شنو مستحبة هذه كلها تسمى بالأحكام الشرعية إذن هذه التشريعات تسمى بالأحكام ويقول وقد شملت هذه الأحكام من قبل الشريعة الإسلامية يعني في الشريعة الإسلامية كل مجالات سلوك الإنسان اليوم يجب لكم دينكم بولاية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قد كمل الدين يجب ان يكون هذا الامر مما يجب ان يكون ما الامر مما يجب ان يكون هذا الامر مما يجب ان يكون هذا الامر مما يجب ان قد شملت هذه الأحكام من قبل الشريعة الإسلامية كل مجالات سلوك الإنسان في الحياة والكون سواء في المجالات الشخصية أو في المجالات إنه أي غير الشخص يعني ترتبط بالمجتمع، سواء في المجالات مثلا مثلاً اللي ترتبط بالعبادات أو المجالات اللي ترتبط بالمعاملات سواء في المجالات اللي ترتبط بالحكم أيضاً. إحنا عندنا دستور كامل مستنبت من القرآن الكريم والروايات الشريفة، ولذا ترى أن في الفقه الإسلامي وفي فقه فقهاء البيت عندنا فقه السياسة، عندنا فقه الاقتصاد. عندنا فقه العولمة عندنا فقه الاجتماع هذه العلوم الموجودة والشمولية الموجودة ما موجودة حتى لأبناء العامة يضاً ما عدوا مش شمولية عرفتوا شون فلالتشريع الإسلامي في كل سلوك إنساني أي شيء يسمى بالسلوك الإنساني سواء كان فرديا فرديا كان أو اجتماعيا تعليم خاص تعليم خاص يعني شوية برنامج خاص يعني قانون خاص يعني تشريع خاص يعني آية كريمة يعني رواية شريفة هكذا لتوجيه لتوجيه يعني لتوجيه الإنسان حتى يكون الإنسان سلوكه سلوكا وجيها ومجموعة هذه التعليمات لتوجيه سلوك الإنسان هي أحكام التشريع الاسلامي إذن تبين لنا معنى الحكم الشرعي الحكم الشرعي هو مجموعة التعاليم الموجوده لتوجيه سلوك الانسان عبر الايات والروايات صحيح زيان. هل للحكم اقسام نعم انواع الحكم الحكم على قسمين احنا عندنا حكم واقعي وعندنا حكم ظاهري الحكم الواقعي عندما نعلم بالحكم مثلا وجوب الصلاة هذا حكم واقعي حكم واقعي يعني شنو يعني الحكم الذي كتب في اللوحة المحفوظ الذي ورد به النص من القرآن الكريم أقم الصلاة وجوب الصلاة حكم واقعي احنا عندنا حكم واقعي وعندنا حكم شنو ظاهر الحكم الظاهر شنو هو عندما نجهل الحكم الواقعي عليه السلام عندما نجل الحكم الواقع يعني شنو؟ يعني أحيانا مثلا هذا الفرش نأخذه ونغسله بالماء الطاهر نعلم بأن هذا الفرش شنو طاهر؟ هذا حكم واقع أحيانا نأتي إلى هذه الغرفة ونحن لا نعلم بأن هذا الفرش طاهر أم نجس؟ جهلنا بالحكم ما ندري هل هذا الفرش طاهر أم نجس؟ هنا يأتي دور الحكم الظاهري اصاله الطهار كل شيء لك ظاهر حتى تعلم قدر بعينه أو حتى تعرف النجسه بعينه هذا حكم ظاهري مو حكم واقعي لأنه يكون اللي ربما الواقع غير هذا الظاهر صحيح ولذا الإنسان صلى بثوب نجس وما كان يدري نجس وبعدين عرف لأنه هذا الثوب نجس صلاته صحيح اما اذا كان ناسي صلاته باطله فكفرق في هذه المساله بين النسيان وبين الجهل اذا كان جاهلا بان الثوب نجس وصلى فيه وبعدين عرف ذلك صلاته صحيحه اما لو كان ناسي يعني شنو يعني كان شن يدري هذا نجس نسي وصلى وبعدين انتبه صلاته باطله وعليه ان يعيدها زين فإذا عندنا حكم واقعي وعندنا حكم ظاهري الحكم الواقعي شنو هو الحكم الذي جعل للشيء بواقعه في اللوحة المحفوظ موجود هذا الحكم الحكم الظاهري يعني احنا ما ندري الحكم الواقعي شنو فأقو قواعد ثقهية قواعد أصولية تبين لنا الأحكام الظاهرية والفقيل لازم يعرف كل هالأمور يعني بعض الأحكام أحكام واقعية وأحيانا أحكام ظاهرية ما يدري شنو التكليف الشرعي فمثلا يستدل بقاعدة الاحتياط وقاعدة البرائة هذه تسمى هذه الأحكام الظاهرية مو الأحكام الواقعية لاحظوا أنواع الحكم الحكم الشرعي على أنواع ينوى يعني يقسم الحكم يعني الحكم الشرعي الى نوعين يعني إلى قسمين هما الحكم الواقعي والحكم شنو الظاهر الحكم الواقعي ما هو هو الحكم مثل وجوب الصلاة كتبوا الحكم مثل الوجوب هو الحكم مثل الوجوب المجعول للشيء يعني للصلاة بواقعه بواقعه يعني شنو يعني واقع الصلاة حكمه الوجوب اما واقع هذا الفرج ما ندري حق ما شنو؟ ضاروغ مظهره على طشان الفرق هو الحكم المجعول الحكم قلنا الوجوب المجعول يعني الذي جوعنا للشيء يعني للصلاة صحيح؟ بواقعه يعني بواقع الشيء بواقعه يعني بواقع الشيء يعني واقع الصلاة حكمه الوجوب اما في الحكم الظاهري واقع الفرش حكمه مجعول وإنما ظاهره حكم الطهارة لقاعدة الظهارة فرصت ايشنون؟ قبل ما نكمل انتقلوا إلى الحكم الظاهري حتى نقرأ الحكم الظاهري بعدين نجي إلى أقسام الحكم الواقعي ثانيا الحكم الظاهري في الصفحة المقابله وهو الحكم المجعول لشيء الحكم كتب الطهارة مثلا المجهول للشيء الشيء شنو الفرش ده نوضح أمثلة حتى الكلام يكون واضح وهو الحكم قلنا شنو الطهارة المجهول للشيء قلنا شنو الفرش عند الجهل بحكمه الواقعي يعني عندما نجهل بحكمه الضمير فيه بحكمه يرجع للشيء اللي هو في مثالنا الفرش عندما نجهل بحكم الفرش الواقعي ما ندري حكم الواقعي شنو يعني واقع الفرش لا نعرف حكمه حكم الواقعي يعني واقع الفرش لا نعرف حكمه صحيح هنا نحكمه شنو بالطهارة ليش لأن كل شيء لك طاهر حتى تعرف القذرة بعينه مثل الحكم بطهارة الإناء الذي لم تعلم نجاسته الإناء الذي لا يعلم الإنسان نجاسته يحكم شنو بطهارته هذا حكم ظاهري ام حكم واقعي <تصفيق> حكم ظاهري ليش لان الواقع مجهول نحن لا نعلم بحكمه الواقعي اذا عندنا حكم واقعي وعندنا حكم ظاهري بس نرجع الى ما كنا عليه وينوع الحكم الواقعي الى نوعين الحكم الواقعي ايضا يقسم الى قسمين لاحظوا الحكم الواقعي اللي نعلم به اللي في صورة الجهد هذا أيضا على قسمين حكم أولي وحكم ثانوي شلو حكم أولي وحكم ثانوي يعني مثلا شرب الماء شرب الماء هي قضية من القضايا لها حكم شرعي شنو الحكم الإضاحة يعني شرب الماء من المباحة صحيح؟ أما إذا الإنسان صار في حالة خطر وفي عطش شديد اللي إذا ما يشرب الماء يموت شرب الماء شنو يصير هنا الواجب. واجب لأن يتوقف على إيه حياته إنقاذ الحياة يتوقف على شرب الماء يصبح واجب هذا يسمى بالحكم الثاني الحكم الأولي هو اللي جعلناه للشيء بواقعه الأولي من دون ملاحظة ما يطرأ عليه من الاضطرار والإكراه وما أشبه أما الحكم الثانوي أيضا حكم واقعي لكن هذا الحكم جعلناه للشيء مع مع ملاحظة حالة الاضطرار مثلا حالة الإكراه مثلا وفرض مثلا التقية التقية الحكم الاولي مثلا انه الإنسان يلتزم بواجباته لكن إذا قال له إذا أنت تصلي راح نقتلك هنا يحرم عليه الصلاة تحرم الصلاة عليها صحيح. تقية صحيح هنا الحكم الاولي شنو كان وجوب الصلاة الحكم الثانوي شنو صار صار خرمة الصلاة في هذه الحالة الاضطرارية مثلا أفر راجع لكم الله لحم الخنزير لحم الخنزير حكمه الاولي شنو الحرمة. الحرمة صحيح حكمه الثانوي شنوي. الحكم الثانوي يعني في حالة الاضطرار إلا إذا الإنسان في مخمص وجوع شديد إذا ما يأكل يموت واجب عليه لا يأكل بمقدار اللي لا يموت مو أكثر. فهذا هو الحكم الثانوي الفرق بين الحكم الأولي والحكم الثانوي الحكم الأولي يطرأ على الشيء بعنوانه الأولي والواقعي اما الحكم الثانوي يقرا على الشيء ايضا لكن بعنوان الاضطرار بعنوان الاكراه بعنوان هذه العناوين اللي تقرا يعني مو العنوان الاصلي يا رب شلون لاحظوا التعبير وينوع يعني يقسم الحكم الواقعي الى نوعين ايضا شلون اصل الحكم كان ينوع الى نوعين ويقسم الى قسمين الحكم الواقعي ايضا يقسم الى قسمين هما الواقعي الأولي والواقعي الثانوي هذه مصطلحات كثيرا ما يعني تستخدم في السنه الفقهاء والأصوليين على الإنسان أن يضبطها يعني يتقنها يحفظها يعني زيان. حكم الواقعي شنو الحكم الأولي شنو الحكم الثانوي شنو ألف الواقعي الأولي الواقعي الأولي شنو مثل وجوب الصلاة مثل إباحة شرب الماء مثلا في مثالنا وهو الحكم الإباحة كتبه إباحة شرب الماء الحكم يعني على الشيء يعني الذي جعل الشيء يعني للماء الشيء شنو هنا في المثال الماء بواقعه الأولي بواقعه الأولي يعني شنو هو يبين بواقعه الأولي دا يفسر من من بيانية قارين في اللغة العربية من البيانية تأتي لبيان الشيء مثل قوله تعالى شنو فاجتنبوا الرجس من الاوثان هنا كلمة من بيان فاجتنبوا الرجس الرجس شنو من الأوثان من تبين المقصود بالرجس هنا ايضا من بيانية يعني تبين لنا الواقع الاول الواقع الاول يعني شنو يعني من دون ملاحظة ما يطرأ للشيء يعني للماء من عوارض ما يطرأ على الشيء من عوارض شنو مثل حالة الاضطرار حالة الاكراه مثلا هذه عوارض تعرضوا على الشيء ولا شيء بما هو هو من دون العوارض يترتب عليه أول. إذن الحكم الاول اي الحكم المجهول للشيء وواقعه الأولي يعني واقع الماء مع قطع النظر عن حالة الاضطرار حكموا الاباحه عرفت شلون اباحه شرب الماء إباحة الحكم صحيح شرب الماء هو الموضوع تترتب الحكم الشرعي على هذا الموضوع بواقعه الاولي بواقعه الاولي يعني شنو يعني الماء واقع الماء حقيقه الماء حكمه شنو الإباحة مع قطع النظر عن الحالات الاضطراريه هكذا با الواقع الثانوي الواقع ايو الثانوي يعني شنو؟ يعني مع ملاحظة الحالات الطارئة مع ملاحظة الحالات الطارئة وهو الحكم المج... الحكم مثل الوجوب مثلا المجعول للشيء للشي يعني الماء شيء شرب الماء بملاحظة ما ما يعني الحالة حالة العطش الشديد مثلا بملاحظة ما يعني الحالة، بملاحظة ما يطرأ له له يرجع الضمير للشيء. الشيء شنو كان في مثالنا شرب الماء. من عوارض من عوارض تطرأ يعني حالات تطرأ على هذا الشيء. تقتضي تقتضي يعني هذه العوارض تقتضي هي الضمير المستتر في تقتضي يرجع اللي شنو لعوارض. تقتضي هذه العوارض تغير حكمه الأولي حكم يعني حكم الشيء حكم الماء ليش مثال شرب الماء هذه العوارض تقتضي أن الحكم الأولي يتغير مثال آخر مثلا شرب التوتون شرب التوتون من المباحات لكن الميزا الكبير الشي شنو أفتى أفتى بحرمة شرب التوتون أصبح شرب التوتون شنو حرام هذا حرم شرب التوتون من الأحكام الأولية لا لحكم السنوية من الأحكام السنوية وإلا شرب التوتون هو مباح صحيح ولذلك المرزِل الشيرازي ما أسرع في الفتوى لأن هذا الحكم الثانوي دائما لازم في دقة أكثر من الحكم الأولي لأن هذا راح يغير الحكم وباعتبار أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم فالحكم الأولي ما يتغير بسرعة ومو كل واحد بكيف يجي يغيره أرى تشلون ولذلك المرض الكبير الشرازي على ما هو مذكور شكله لجنة من الفقهاء الكبار وأخذ يدرسون المسألة هل هي في صالح الأمة مو في صالح الأمة هل هناك طريق أسلم لمجا... لمواجهة الاستعمار البريطاني اللي كان محتل إيران في وقته أم لم تكن هناك طريق أخرى وبعد اللتي والتي وإجماع العلماء في وقته صار على أنه تصدر الفتوى بحرمة التنباك صحيح؟ ولكن المرزة كان ايضا يصدر ويصدر الى ان مر من المرات احد من تلامذتي الفضلاء جاء الى المرزة الكبير الشيرازي وقال سيدنا الاسلام اصبح في خطر وانت بعدك بقاته ما تفتي يعني ما تعطي الفتوى حتى الناس مثلا يتركون شرب التنباك ف المرزة أترك برأسي وقال أنا البارحة أخرت الإجازة من مولاي الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه وأخرج الفتوى قال وكتبت الفتوى اليوم استعمال التنبار بجميع أنواعه محرمون وهو في حكم محاربة الإمام العصر هذا صرح النزة الكبير الشرازي وقامت الدنيا حتى ناصر الدين شاهد كان هو شاه إيران امبراطور إيران عندما أمر خدمه بأن ياتوا إليه بالتمباك ما جابوا له أمر زوجته ما جابت ثم قالت فقال لها أنا الذي أمرجو أنا السلطان والشاه قال الذي حلل حلل بيننا يعني جعلني زوجة لك هو الذي حرم علي هذا الشيء أعرفت شنو يعني عموما المرجعيات سابقا كان لها تأثيرها الأكبر فالاستعمار خطط للفصل بين المرجعيات وبين الامه فصار ما صار وما وقع, وقع الحكم الثانوي يحتاج إلى شنو؟ إلى إمعان النظر أكثر هذا نقوله باعترار إن شاء الله أنتم في المستقبل تتصدون لمساله الأحكام الشرعية واستنباط المسائل الشرعية الإنسان عليه أن يكون دقيقة في الفتوى مو سريعا في الفتوى خصوصا الفتاوى اللي ترتبط بيها دماء الناس وعراض الناس واموال الناس وحقوق الناس وما يرتبط بحق الله عز وجل يحتاج الى نوع من الدقة مو بسرعة الانسان يفتي. يعني حتى اذا هو شبه مطمئن ايضا يراجع يشوف الروايات يشوف الآيات الكريمة يلاحظ اقوال سائر العلماء ايضا أقوال سائر العلماء ايضا يلاحظها حتى الخطأ شنو يكون الخطأ أقل فإلا مهما وصل إلى الدرجات العاليه فلا يصل إلى درجة العسم مهما وصل لا يصل إلا المعصومون صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم المعصومون فقط أما مثلا الإنسان حتى إذا كان هو الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يكون في مرحلة دون العسمة ويحتمل الخطأ في حقه فلذلك بالنسبة لأحكام الثانوية اللي عبد الهادي الفضل يقول شوفوا الحكم المجعول للشيء بملاحظة ما بل يعني الله صحيح هو موجود الله يحفظه إن شاء الله ويمد في عمره الشريف ويرحمنا جميعا أحياءنا وعمواتنا من هالغوى وهو الحكم المجعول للشيء بملاحظة ما يطرأ ما قلنا يعني الحالة اللي يطرأ له يعني للشيء من عوارض تقتضي تغيير الحكم الاولي هذا العارض وهذه الحاله اقتضت ان الحكم الاولي يتغير صحيح مثل وجوب شرب الماء اذا توقف انقاذ الحياه عليه يعني على شرب الماء فالماء يصير شنو شربه واجب فان عروض هذه الحاله توقف انقاذ الحياه على شرب الماء هذه الحاله وهذا العروض اقتضى تغيير حكمه الاولي الحكم الاولي شنو كان الاباحه تغير صار شنو وجوب وهو وهو يرجع للحكم الاول وهو يرجع للحكم الأول. وهو الإباحة. الى حكمه الثانوي اللي شنو صار الحكم الثاني هو الوجوب إذن الأحكام الشرعية على أقسى الحكم الشرعي على قسمين حكم واقعي وحكم شنو؟ ظاهري والحكم الواقعي أيضا على قسمين حكم أولي وحكم ثانوي هكذا الخلاصه اللي تشوفوه انقسم الحكم إلى واقعي وظاهري والواقع انقسم إلى الأولي والثانوي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين